121. ارتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 122. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء